السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ما زال درسنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أطال الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب وذكر أهم الأحاديث الجامعة لأطراف هذا الباب وهذا الباب كما تقدم معنا وقد اطلنا الكلام فيه أصل من الاصول العظام التي يقوم الدين عليها ولولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الدين وهذا الباب الزلل فيه كثير والنقص فيه اكثر وبقدر معرفتي احكامه والقيام به يستقيم امر الناس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 فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن قال هذا لفظ أبي داود ولفظ ترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم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 ولتقصرنه أي لتحبسنه هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والذي في نسختنا في المطبوع وقد نص عليه ابن كثير وغير من الائمه أن الترمذي قال عنده حديث حسن غريب قال حديث حسن غريب وغرائب الترمذي يقول العلماء لا تخلو من مقال فهذا الحديث الحق فيه أنه منقطع لأنه من رواية ابن مسعود عن أبيه ولم يثبت سماعه على التحقيق عند العلماء فالحديث الراجح فيه أنه منقطع فيه ضعف من حيث الاسناد ولكن معناه صحيح هذا الحديث وإن كان ضعيف السند ولكن من حيث المعنى صحيح وفيه التحذير الشديد من مشابهه أهل الكتاب والوقوع فيما وقعوا فيه وأن الوقوع في ذلك سبب للنعن وطمس القلوب والفسق قال في اوله ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل والنقص هنا النقص في الدين ان اول ما دخل النقص في دين بني اسرائيل وهذا فيه ان ترك الامر والنهي نقص في الدين ونذاره شر على الناس وكون ترك الأمر معروة عن المنكر نقص في الدين ظاهر واضح والأدلة على ذلك كثيرة لأنه واجب من أوجب واجبات الدين وترك الواجبات لا شك أنه نقص في الدين ثم هو بنيان الدين الذي يقوم عليه ولذلك قدمه الله عز وجل في قوله كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قدمه على الإيمان لأن الإيمان لا يقوم إلا بذلك ولا يستقيم ويستمر إلا بذلك إن أول ما نقص ما وقع ما دخل النقص على بني إسرائيل وفي الرواية الأخرى لما وقعت بني إسرائيل في المعاصي النقص دخلهم من جهتين من جهة المعاصي ومن جهة ترك الأمر معروفا ناعما منكر ولذلك وقعوا في المعاصي الكبيرة فكانوا يأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالإثم والباطل، ويقعون في الزنا ويتحيلون على المحرمات فحرم عليهم الصيد في يوم السبت فتحايلوا على ذلك واستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك هل أمر بمعروف ونهي عن منكر وزجر عن مواقعه المعاصي وفي الرواية الأخرى فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا أي الذي قال لهم هذا الكلام كان الرجل يلقى الرجل أي صاحب العلم يلقى الواقع في المعاصي يقول لو اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك فلم ينتهوا أي فلم يتركوا المحرمات ولم يقبلوا النهي ومن أسباب ذلك ما كانوا يعيشونه من علمائهم من أسباب ذلك ما كانوا يعيشونه من علمائهم ومعرفتهم بمخبرهم وحالهم أي كأن الأمر عنده مجرد كلام ولذلك ثم يلقاه من الغد العالم يلقى الواقع في المعاصي من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده يأكل معه ويشرب معه ويجلس معه يعني ينبسط معه كأن الأمر لم يكن فيه شيء قال فجالسوهم في مجالسهم في الرواي الأخرى وواكلوهم وشاربوهم فهؤلاء كانوا علماء ومع علمهم كانوا يتهاونون بأمر الله عز وجل وكانت المعصية عليهم خفيفة والأصل أن المعصية لأن العالم يقع فيها إنما وقوع الناس فيها ثقل على قلب العالم ولكن هؤلاء كانوا أشراء مع علمهم ففيه دلاله على عدم تعظيم الرب في قلوبهم لأنهم لو عظموا ربهم لغاروا لمحارمه وغضبوا لغضبه وجانبوا أهل معصيته إذ مجالسة أهل المعصية ومشاركتهم والانبساط إليهم رضا بالمعصية ومشاركه في فعلها ومساعدة على نشرها لأن رؤية الناس البقية الذين لم يقعوا في المعاصي العالم في مكان المعصية والجلوس مع أهلها والانبساط معهم تجرئ الغير على مواقعه هذه المعاصي وتجعل الواقعين بها مستخفين بها لان المرء اذا وقع في المعصيه مع الانكار لا يتجرا اما اذا واكله العالم وانبسط معه استمر في حاله ولم يعبه بنصح الناصحين ولذلك هؤلاء لم ينتهوا حين نهوهم العلماء وهذا فيه أيضا أن علماء بني إسرائيل كانوا شرارا لأن ارتكاب الحرام مع العلم أعظم بكثير مع ارتكابه مع الجهل ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمكث في مكان فيه منكر ولا يستطيع أن يغير المنكر لأنه يعد مشاركا في المنكر هذا هو الأصل إلا في حالات نادرة إذا ترتب على الأمر فتنة أو كان في الجلوس دفعا لمفسد أكبر وذلك قال الشعبي رحمه الله كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماؤهم خيارهم. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه فاهل العلم هم خير هذه الأمة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أما من مضى فعلماءهم شرارهم وقال ابن رحمه الله كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماءها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم ضرب قلوب بعضهم ببعض الضرب في اللغة بمعنى الخلط يعني من ضرب اللبن أي خلطه والمعنى أي خلط قلوب بعضهم ببعض فصارت كلها كأنها قلب واحد في القسوة والبعد عن قبول الحق والخير تستمرئ المعصية وتستخف بمحارم الله عز وجل ومعاصيه ذلك العلماء استووا مع العامة جالسوهم واكلوهم وانبسطوا معهم وهذا بسبب وقوعهم في الذنوب ومخالطة بعضهم بعضا فسود الله عز وجل قلب من لم يعصي بشؤم من عصى لسكوته ومجالسته لأهل المعصيه وهذا فيه شؤم المعصيه لذلك كان الاوزاعي يقول من باب المثال انا لا ندخل وليمه فيها قبل او معزاف المعازف محرمه بالاجماع والولائم والاعراس لا يجوز ان يدخلها المعازف لان هذه نعمة حقها الشكر لا حقها العصيان وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والاخره صوت رنة عند مصيبه وصوت مزمار عند نعمة الرنة النياحة صوت رنة عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة هذا الصوت ملعون لا يجوز ولا يجوز سماعه فكان العلماء يقول إننا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف قد يكون الرجل صاحب علم صاحب دين ويدعى واحتراما له يقال اذا جئت اخبرنا نطفئ هذه الامور ونسكتها واجابه وليمه واجب صحيح وليمه العرس هل يجوز له في هذه الحاله ان يحضر ام لا وهذا يقع كثيرا لا يجوز لان الوليمه فيها طبل ومعزاف وان لم يكن في وقت دخولك موجود لأن الناس إذا أتوا ورأوك وأنت مقتدى بك يقول حضرنا عرس فلان وكان فيه هذه الأمور وشاهدنا فلان صحيح رخصا ها فإذا سهلوا فيها ويستمرئون المعاصي فإذا كنت بحال يقتدى بك لا يجوز لك نعم إذا كنت من عامة وفي وقت السمع في وقت ال... السماع لم تكن حاضراً وحضرت في وقت ليس في هذا الأمر وهذا المنكر يجوز أما إذا كنت بحيث إذا رؤيت اغتر بك العامة لا يجوز لا ذلك لك وهذا من الفقه السلف كان يمنعون هذا الباب ويغلقونه تماماً فالإنسان يؤاخذ بشؤ من معصية العاصي إذا جالسه وواكله وشاربه وكان معه بان يطمس على قلبه ويصبح قلبه كقلب العاصي وإن لم يباشر المعصية بنفسه قال ولعنه واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم أي في الزبور وفي الإنجيل وهذا فيه أن مواقعة المعاصي وعدم الإنكار سبب للنعن والطرد وهذا فيه وحيد شديد ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أي تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآيات من سورة المائدة نعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اي بعصيانهم واعتدائهم على حدود الله وعلى عباده ثم بين حالهم وما كانوا يفعلوه فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وقلت لكم هذا الحديث وان كان من حيث السند ضعيف ولكن المعنى صحيح وقد دل القرآن على أن عدم التناهي عن المنكر سبب للعنة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثي والمحارب ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يفعل الناس مثل فعلهم فقال لبئس ما كانوا يفعلون بئس الفعل الذي كانوا يفعلونه والسكوت عن المنكر مشاركة فيه واستخفاف به ثم ذكر ما أدى إليه حالهم لما تركوا النهي وارتكبوا الحرام ولعنوا قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اي بالمحبه ومن وبالنصره وبالنصرة وهذه صفة النفاق هذه صفة النفاق قال بئس ما قدمت لهم انفسهم قال ابن كثير اي عقبتهم نفاقا في قلوبهم واسخطت الله عليهم سخطا مستمرا الى يوم معادهم ولهذا قال ان سخط الله عليهم هذا في الدنيا وسخط الله في الدنيا يستمر حتى يلحق صاحبه العذاب في الاخره ولذلك قال وفي العذاب هم خالدون ايوم القيامه ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء قال ابن كثير أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاه الكافرين في الباطن ومعاذاة المؤمنين, المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا الجلوس يدل على تعظيم الأمر الصادر منهم وتنبيها على فخامته وشناعته ثم للاهتمام بما سيأتي من كلام ثم للاهتمام ليلفت انتباه الناس انتبهوا لما سيأتي تلك قصة ماضية ولكن الكلام الذي سيأتي يخصكم فقال كلا وفي الرواية الأخرى لا أي لا تعذرون ولا تنجون من عذاب الله أنتم أيها الأمة المحمدية التي خلفت تلك الأمة وحلف على ذلك والذي نفسي بيده والله والحلف لتأكيد الأمر وتحقيق وقوع ما وقع على الماضين ان سلكتم مسلكهم قال والله أو الذي نفسي بيده لا بالمعروف ولا عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا على الحق اطرا ولا ولتن... تقصرنه على الحق قصر فيه وجوب الامر بالمعروف عن المنكر والاخذ على يد المعتدي ورده إلى الحق وقصره وحبسه عليه مهما تطلب الأمر حتى تمنع غيرهم من أهل المعصية كأنه يقول لا تنجون من عذاب الله حتى تمينوهم من جانب المنكر والشر إلى جانب الخير والكف قال وإلا ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم نعوذ بالله من ذلك أي أن يصيبكم ما أصاب بني إسرائيل من مسخ القلوب وحلول اللعنة والعذاب لأن سنة الله في الخلق لا تتغير ذلك لما ذكر العذاب في اليوم الماضيه قال الله عز وجل عن ذلك وما هي من الظالمين ببعيد ولكن ابن القيم في الداء والدواء قال أن لا ريب أن المعاصي التي عصي الله عز وجل بها في الأرض لا تزال آثارها سارية في الأرض تطل ما يشاكلها من الذنوب إذا وجدت تلك المعاصي نزلت تلك العقوبة ولكن هذه الأمة لا تستأصل ولكن العذاب ينزل وذلك الأمة الآن في كرب ثم كرب وبلاء ثم بلاء لا يندب الجرح إلا تتفجر جروح تقتيل وتشريد وحروب طاحنة وفتن وجوع وخوف إلا من رحم الله عز وجل فيظهر الفساد عم العذاب ولا ينجو إلا من أنكر وأعذر نفسه من عذاب الله عز وجل كما تقدم معنا في الحديث والذي نفسي بيده لا لتأمرن بالمعروف ولا ولتنهون عن المنكر أو لو شكلنا الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم وعن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون هذا رجل واحد بين قوم يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا رواه رواب داود وفي صحيح الترغيب والترهيب وعن عرس بن عمير الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها وكرهها وفي روايه كان من شهدها فانكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها روى ابو داود وفي صحيح الترغيب ايضا هذا الحديث مجموعة احاديث تدل عليه وان كان في اسناده مقال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 هذا الحديث فيه رد شبهة عن هذا الباب وضابط عظيم وتوجيه متين عن البكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس هذا قاله في خطبة له رضي الله عنه وأرضاه إنكم تقرؤون هذه الآية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 ان يعمهم أن يعمهم الله بعقاب منه رواه ابو داود والترمذي والنسائي لفظ النسائي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القوم اذا راوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب لأن الحديث في الباب عام وان كان الاخذ على يد الظالم يشمل الوقوع في المعصيه وانكار المنكر لان الظلم من المنكر وفي روايه ابي داود ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب هذا الحديث فيه دلاله على فقه الصديق رضي الله عنه ومعرفته بمعاني كتاب الله عز وجل وفيه تفسير منه رضي الله عنه لهذه الآية التي يبعها كثير من الناس في غير موضعها حتى من الصحابة أو التابعين من كان يفعل ذلك وإذا قال لهم وإنكم تضعونها على غير موضعها بحيث إذا صلح في نفسه رأى أنه قد عمل بالآية عليكم أنفسكم ولن يضره ما يصيب الغير وهذا مبدأ كثير من الناس في كل الأزمان وتجد عبارات كثيرة للعامة في هذا الباب كمن يقول لك إذا نهيت أو أمرته يقول أخي لن تدخل أنت قبره هو يدخل قبره لوحده عليكم أنفسكم هذه الآية الله عز وجل بين فيها ان الانسان لا لا يضره من ضل ليس على الاطلاق انما بشرط وهو ما هو الشرط ما هو الشرط لا لا في الايه الله لم يطلق لا يضركم من ضل مطلقا ولكن قيده بشرط ما هو الشرط اذا اهتديت ومن الهدايه أن تقوم بالأمن معروف النعى المنكر فإذا قال ابن رحمه الله والاهتداء إنما يكون بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمن معروف النعى المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال وقال رحمه الله وهنا يغلط فريقان من الناس يقول وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الامر والنهي تاويلا لهذه الايه كما قال ابو بكر الصديق في في خطبته انكم تقرؤون هذه الايه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونها في غير موضعها واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه يعني يتأولونها على غير مرادها فيتركون الامر والنهي بحجة أنهم قد اهتدوا قال والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر وذا قد تقدم معنا في القواعد أن اهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريحة والآن معروفاً عن المنكر لابد له من علم وحلم وصبر علم قبله ومعه وحلم معه وصبر بعده فمن لم يكن عالما قد يفسد أكثر مما يصلح ومن لم يكن حليما قد ينفر ومن لم يكن صابرا قد ينقطع وذكرنا الأدلة على ذلك والأحاديث والأقوال على ذلك من الأئمة رحمهم الله قال الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظرا فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر من المنكرات ما لا يمكن تغييره، ولا يمكنك أن تغير إلا بقلبك فإذا غيرت بلسانك لا يصلح وإذا غيرت بيدك لا يصلح أحدثت فتنة وبلاء وشر وازداد الفتن وازدادت الفتن قال يقول من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو متعد في حدوده قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأمة ونهى عن قتالهم لأن قتالهم من تغيير المنكر ولكن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال ما أقاموا الصلاة قال وجماع ذلك داخل في, قاعدة في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت إما تعارضت أو تزاحمت قال فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد يعني اذا تزاحمت او تعارضت الواجب الترجيح قال فان الامر والنهي وان كان متضمنا لتحصيل مصلحه ودفع مفسده هذا الامر النهي لابد المقصود من التصليح المص... تحصيل المصالح ودرء المفاسد قال فينظر في المعارض له... له المعارض هل تحصل به مصلحه كبرى ام دنيا وتحصل تحدث فتنه او يحصل بذلك مفسده قال فان كان الذي يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مامورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته يقول لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ومتى فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الاشباه والنظائر قال وقل أن تعوذ النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام النصوص لا تعوزك إلى غيره لابد أن تقدر مصالح ومفاسد سمع بعض المشايخ قبل أيام يذكر عن الشوكاني رحمه الله الإمام عنده كتاب في هذه الأمور ويضرب امثله واقعية ذكر أن أحد الأمراء في زمانه أراد أن يقتل شخصا لجريمة ما فتوسط هذا العالم وخوف الحاكم وذكره بالله عز وجل فعدن عن قتل ذمه بشرط أن هذا العالم يجد هذا الرجل في الساحة العامة هنا حقن دم هذا الرجل مقابل مفسده اقل هذه المفسده هي جلده امام الناس فاذا قام العالم ليجلد هذا الرجل فيقوم العام عليه يقول هذا بوق السلطان وصوت السلطان في ظلم الناس وكيف يعتدي على الناس وكيف يمتثل امر السلطان في وقوع ايقاع الظلم على الناس هذا المنكره المعازف ما تجوز هذا الرجل العالم قام بواجب عظيم وذرى فتنة عظيمة ولذلك العلماء من يتهمهم بأنهم لا يقوموا بالواجب إنما من جهله وقُد لكم في الدرس الماضي أن العلماء إذا كانوا مع السلطان كانوا للناس وإذا كانوا عند الناس كانوا للسلطان والعالم ينظر متى يتكلم ويدرع مفسد أكبر ويحصل مصلحة أكبر فلا تستعجل في الأمور وتساويك الفتن لأن في زمن الفتن تشيع الشائعات وليس كل ما قيل هو على ظاهره إنما في الأمور خبايا والناس قد لا يعلمونها ولذلك من خالف الشرع في هذا تعثر في طريقه ليس نصح السلطان كنصح بقية الأنام وليس نصح السلط... المسؤولين كنصح العامة لا مدة من التفريق ومراعاه المصالح وذرء المفاسد والتفقه في هذا الباب العظيم وإلا كان الإنسان ما يفسد أكثر ما يصلح. فلا بد اذا تزاحمت المصالح لا بد من ترجيح ونظر ولذلك العلماء يقولون المنكر العام ينكر وإن وقع فيه من وقع من الناس ينكر على سبيل العموم ينكر المنكر لان القصد اقامه الدين تنكر, تنكر الربا تنكر الزنا تنكر المحرمات والفواحش من غير تسمية لأن التسمية لا تقدم ولا تؤخر مع بقاء تعظيم هيبة الإمارة والسلطان واقول هذا لأن الهيبة إذا سقطت سقطت البلدان وحل الفساد في البلدان فبقدر معرفة الحقوق وضوابط الشرع واتباع السنة وحفظ على الناس دينهم ولا بد من الصبر قوم موسى لما اتاهم موسى واتبعوه لم يتغير الامر في حالهم لان فرعون جاثم على الصدر ان فوقهم قاهرون فجاءوا موسى فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الأذية مستمره ماذا قد نبذل ماذا فعلت قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين فلما صبروا ولم يكن بمخيله أحد منهم أنهم يملكون ملك فرعون ويليثون أرضه وعرشه لأنهم عبيد مستعبدون قال الله عز وجل وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا اصبر في الدعوة أسلق سبيل السنة وذلك قال رحمه الله قال لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة لا تنفعل في الأمور اصبر عالج الأمور مهما وجدت من خطأ قال فمدى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها دور مع النص حيث ما دار قال أوزعي رحمه الله ندور مع السنة حيث ما دارت وقل أن تعوذ النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الاحكام فاذا اشكل عليك شيء كله الى عالمه واسال من هو اعلم منك يبين لك الوجه ولا تتسرع في الامور فتوقع نفسك وغيرك في الحرج وقال رحمه الله وما ذكره الصديق ظاهر فان الله تعالى قال عليكم انفسكم ايلزموها وأقبلوا عليها وإن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما ولكن في الآية قواعد عظيم ولكن في الآية فوائد عظيما أحدها أن لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين لان المسلم مهتدي قال فإنهم لن يضروه وان كان اذا كان مهتديا الثاني الا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فان معاصيهم لا تضره اذا اهتدى والحزن على ما لا يضر عبث ذكر الله عز وجل نها نبيه أن يحزن عن الكفار ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون الثالث قال أن لا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما اوتوه من السلطان والمال والشهوات الرابع أن لا يعتدي على اهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم وذي لكم من قبل يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه شريعة يزن الأمور بميزان الشرع قال بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك ولا يضرك من ضل إذا اهتديه الخامس أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك سبيل القصد أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد تأمر وتنهى ليقامة الدين ليس يقال فلان يأمر وينهى قوام بالحق لا يخاف الله لو ما تلائم انما لاقامه الدين وتعبيد الناس لرب العالمين وسلوك السبيل القصد سبيل السنه سبيل العلماء من غير غلو وافراط وفيها المعنى الاخر وهو اقبال المرء على مصلحه نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه فهذه الآية ليس فيها الإطلاق بأنه لا يضر كمن ضل وإنما مقيد بقوله إذا اهتديت ومن الاهتداء القيام بالواجبات ومن أوجب ذلك الأمر المعروف والنهي على المنكر فإذا لم تقوموا بهذا الواجب سيضركم ضلال الاخرين وظلمهم وعصيانهم ولذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم أو رأوا المنكر يعني يضرهم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وراوا المنكر فلم يغيروه وفي هذا الحديث دلاله على وجوب العنايه بفهم كتاب الله عز وجل والحذر من تفسير القران بالراي والظن ووضع معانيه في غير موضعها لا تفسر القران من رايك ومن راسك وبالظن وأنت لم تعرف معنى الآية وتفسيرها هذا مسلك أهل البدع حتى جاء ابن أخت أحد المؤسسين لأكبر الأحزاب الموجودة على الساحة اليوم يسأله عن أي تفسير يسأله أن يدله على كتاب تفسير يقرأ فيه قال ان اردت نصيحتي لا تقرا في كتاب تفسير ابدا انما اقرا الايه وكررها وتدبر معانيها تفهمها وهذا تطاول على كتاب الله عز وجل ولذلك ضلوا واضلوا وفي هذا الحديث ان العقاب يعم وان ترك المنكرات بلا إنكار سبب النزول العذاب وأنه لا بد من فهم هذا الباب ومعرفة أصوله وقواعده على ما أراده الشرع فلا تنزل النصوص على غير مرادها إنما تفهمها بالفهم الصحيح فهم العلماء ولذلك نبه الصديق رضي الله عنه على هذا الفهم الذي يخطئ فيه كثير من الناس ويتركون هذا الواجب بهذه الشبهة هذا هو الباب العظيم الذي فيه القواعد والاعتقاد والأصول الكبيرة كم بقي؟ خبه ساعة, طبع ساعة. في سيدي بعد الدرس تأخذونه معكم محاضرة مسجد الشيخ زايد رحمه الله يقول بارك الله فيكم نرجو أن تبين لنا إذا ظهر المنكر من قبل إدارة حكومية ايما كانت فهل علينا انكاره الانكار ينكر من كل احد وذكرنا الانكار على الولاه ولاه الجو ان وجد جائر او غالب مسرف ينصح وينهى وذلك ابن زياد نصحه وقال له الصحابي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمه نصحه بالأدلة بالكتاب والسنة وبين له الحق ولكن نصيحة ليست في العلن ليست بتويتر والواتساب وغيرها في الخطاب هذا مسلك يجر الفتن ويجعل أهل الخطأ يستمسكون بخطئهم ويستبسلون في نشره المنكر العام ينكر من غير تسمية ينكر المنكر ثم بعد ذلك إن استطعت أن تصل للمسؤولين وتجلس فيما بينك وبينهم كما قال ابن القيم أهل المناصب ينكر عليهم باللطف واللين، تبين له الحق تبين له السنة مع الشفقة وحسن القصد فبها ونعمة إذا لم تستطع تبلغ من يستطيع ان يبلغه وقد برئت ذمتك في ذلك سواء تغير المنكر ام لا ليس عليك بعد ذلك انما عليك ان تنكر وتبين بالطرق الشرعيه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من اراد ان ينصح لذي سلطان وصاحب السلطان يشمل الامام الاعظم فما دونه فلا يبديه علانيه ولكن يخلو به فياخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه فنشر الأخطاء لا شك أنه باب شر وفتنة لا يحصل به تغيير منكر وما يسلكه بعض الناس من أنهم ينازعون الولاه وأعوانهم وينابذونهم ويقعونهم أمام الأمر الواقع ويجيشون العامة للضغط عليهم هذا مسلك يسقط هيبه السلطان والاصل المحافظه على هذه الهيبه بكل ممكن لان السعي في اسقاط هيبه السلطان شر وبلاء وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من فارق السلطان شبرا فمات ميته جاهليه لا تجوز مفارقة السلطان لا باللسان ولا بالفعل فلينتبه للأمر هذا ليس مسلك أهل السنة والجماعة هذا باب شر فتحه أهل البدع فلما قابلهم الناس به رجعوا للسنة ولا تحين مناص ما معنى قولنا صلى الله على محمد وآله واصحابه مفصلا جزاك الله خيرا إن أردت التفصيل فارجع لكتاب القيم رحمه الله جلاء الأفهام صلاة الله على العباد ذكرهم في الملأ الأعلى صلاة الله على العباد ذكرهم في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة على العباد دعاءهم لهم واستغفارهم لهم وقد قال الله عز وجل وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم اي دعاءك يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم هل ينزل الله العذاب على الذنوب الخفيفه ام مقتصر على الذنوب الظاهره العلنيه المعصيه اذا استخفى بها صاحبها لا تضر الا صاحبها اما اذا اعلنت وظهرت تنكر ولكن بالشرع همكم الله اذا اغتسل الرجل للجناب بحيث عمم الماء على بدنه وتمضمض واستنشق دون ان يراعي الترتيب في اعضاء الوضوء فهل هذا الغسل يجزئ عن الوضوء ام عليه الوضوء بعد الغسل لا شك انه يجزئ لان غسل شرعي لرفع الحدث الاكبر والغسل غسلان غسل مجزئ وغسل كامل سنة مستحب ومن يغتسل كما اغتسل النبي عليه الصلاه والسلام اما المجزئ فان ينوي بقلبه رفع الحدث ثم يعمم بدنه بالماء مع المضمضه والاستنشاق عند بعض العلماء فاذا فعل ذلك يعني انغمس في النهر ثم خرج بنيه رفع الحدث فقد ارتفعت جنابته وحدثه واذا ارتفعت جنابته وحدثه وهو اكبر فال فالاصغر من باب اولى ولذلك تقصد الوضوء بعد الغسل الشرعي بدعه كما ثبت عن الصحابه ان النبي عليه الصلاه والسلام يكن يغتسل لم يكن, يكن يتوضا بعد الغسل يقول ما هو الوقت المناسب لقول اذكار المساء والصباح؟ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل صلاة المغرب قبل غروب قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هذا أفضل وقت ولكن كما قال الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الديل نعم وهو الذي خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره هل يقال لخال الوالد خال أم جد خال والد خالك وخالة أمك خالتك وهل؟ وكذلك لعم الوالد يقول هل التزام الامام بقراءه صوره نعطيناه كوثر في الركعه الثانيه من صلاه الجمعه ورد فيها دليل لا الجمعه وارد فيها اما سبح والغاشيه واما الجمعه والمنافقون فقط وهل التزام الامام بقراءه صوره الاعلى والغاشيه في صلاه الجمعه على الدوام ام أنه التنويع يكثر ولكن احيانا يغير حتى لا يعتقد الناس ان هذا واجب ماذا ناخذ ماذا در يقول عوره الرجل من السره الركبه هل السرة والركبه داخله في العوره الركبه لا والسرة لا غطي, غطي فخذك فان الفخذ عوره هناك من يستدل على الإنكار العلني على ولات الأمور بقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا تأمرون بالمعروفة أنهن على المنكر وتأخذننا على يد الظالم وتؤطرننا على الحق أطرى هذا مسك ولا تقرب الصلاة ثم ترك البقية لابد من جمع النصوص ومعرفتها كلها فالإنكار العلني على ولات لا يجوز لمخالفته لحديث النبي عليه الصلاه والسلام ما حكم الذهب المحلق الجماهير على جوازه و النهي عنه من علماء ان من يقول منسوخ والمسألة فيها كلام ما حكم العطور محتوي على كحول جائزة الكحول تقتل وليس تسكر. يقول بعض العامة إذا استصعب عليك أمر استفت قلبك هل هذا صحيح؟ استفت قلبك ليس على الاطلاق انما في الأمور مشتبهة ثم من أهله يقول القصر والجمع بين الفروض في السفر هل يجب أن يكون في وقت الصلاة المفروضة لا شك يكون في وقت الصلاة المفروضة إما صلاة الأولى والصلاة الثانية يعني ما يمكن تجمع بين الظهر والعصر بعد المغرب ما يمكن هذا إنما تجمع إما بعد الظهر يعني في وقت الظهر إلى العصر أو بعد العصر في وقت العصر بقي. خلاص نكتفي خذوا الأسيديات بس القادمه ان شاء نلتقي. الله نلتقي جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان السلام عليكم, السلام عليكم. Allah, holla, holla, holla, holla,